بسم الله الرحمن الرحیم تبت یداء بی لهب و تب تبت یداء بی لهب و تب تبت یداء بی لهب و تبت يدا أبي لها و تب يدا أبي لها تبت يدا أبي ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلون ذات لهب. سَيَصْلَوْنَ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ سَيَصْلَوْنَ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ سَيَصْلَوْنَ نَارًا سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب, وامرأته حمالة الحطب وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي جِيَدِهَا حَبْلٌ مِمَّا سَدَّ في جيدها حبل مما سد في جيدها حبل مما سد في جيدها حبل مما سد في جيدها حبل مما في جيدها حبل مما سد في جيدها حبل مما سد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدان أبي لها وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد